بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعا إلى مخلوق بل هو سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه هنا الاستثناء منقطع هو عز وجل أعلى شأنا من أن, يشفع من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه يعني لا يشفع شفاعة ال ال التي عند الملوك هو عز وجل لا يشفع عنده إلا بإذنه هو سبحانه وتعالى أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه بس يثناء منقطع بالموش المنفي هنا لأن ربنا عز وجل ليس نقصا ينزه عنه سبحانه وتعالى أن يشفع عنده بإذنه هو الشيخ التسلام بيقول هو أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه فبولد التسلام تصل يعني أعلى شأنا من أن يجد شفيع بإذنه لا هذا كلام مش صحيح لكن أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده شفاعة الوزراء عند البلوك يشفعون لمن لم يأذنوا ويشفعون رغم أنهم يريدون عقاب من, إيه؟ من شفعوا فيه فهذا الله أعلى شأنا من أن يقع ذلك عنده لكن لا يشفع عنده إلا بإذنه فهمين؟ آه هو عز وجل يأذن في الشفاعة فهذا من صفات كماله عز وجل وليس أن ذلك مما ينزه عنه سبحانه وتعالى لكن الكلام هنا معناه ما ذكرنا هو سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده لكن يشفعون بإذنه يعني إيه المنفي هنا اللي الشفاعة المنفي اللي الشفاعة التي يعتقدها المشركون في شركائهم التي يملكها الشافع معنا كده وفي آيات نفت الشفاعة مطلقا وفي آيات أثبتتها بإيه بإذنه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 ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الشاهد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إذن هم لا يملكون الشفاعة إنما الشفاعة لله عز وجل ملك له إذا كان لا يشفع عنده إلا بإذن فأمر أعلى وأجل من أن يكون شافعا إلى مخلوق فيس الأولى يقول ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله عز وجل أي يطلب منه الشفاعة في الدنيا والآخرة يعني إيه يستشفع به يعني نطلب منه, منه صلى الله عليه وسلم أن يشفع لنا عند الله في الدنيا بالدعاء وفي الآخرة بطلبها في القيامة فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم وفي أن يدخل الجنة ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها طبعا في خلل فأما في الاخره فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم وفي أن يدخل الجنة ويشفع في أهل الكبائر من أمتي ويشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها في خلل في الورق المتصور صححوه. فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم وفي أن يدخل الجنة للشفاعة التي اخصص بها النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع في أهل الكبائر من أمته يشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها قد ذكرنا أنواع الشفاع وقلنا أن منها الشفاع على الصراط وهي الشفاع في من استحق دخول النار أن لا يدخلها وهذه الشفاع له صلى الله عليه وسلم ولمن أيضا وللرسل ولا يتكلم إلا الرسل, الرسل إلا اللهم سلم سلم. ويشفع في بعض من دخلها وهم وصات الموحدين أن يخرجوا منها وكذلك في أمته صلى الله عليه وسلم هناك من يخرجون برحمه أرحم الراحمين ليس بشفاعة الشفعين وإن كان هو صلى الله عليه وسلم يعني يتسبب في ذلك فإنه يسأل الله عز وجل أن يأذن له في من قال لا إله إلا الله فيقول الله ليس ذلك لك ولكن عزتي وجلالي لا من النار من قال لا إله إلا الله فيعبارة في في أن ويشفع في أهل الكبائر من أمته في أهل الكبائر من أمته ويشفع في بعض من دخل في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها ويشفع في بعض من دخلها من دخل النار أن يخرج منها. ولا نزاع بين جماهير الأئمة ولا نزاع بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشفع لاهل الطاعة المستحقين للثواب ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر معلش نعمل ما معلش غلط ولا نزاع بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر فقالوا لا يشفع لأهل الكبائر بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها, ولا غيرها هذا مذهب الخوارج والمعتزلة يقولون بأن كل من دخل النار لا يخرج منها أهل الكبائر عند المعتزلة في منزل بين المنزلتين مخلدون في النار وعند الخوارج كفار مخلدون في النار يقول يدخل لا بشفاعه ولا غيرها ايه غيرها دي رحمة ارحم الراحمين سبحانه وتعالى وكذلك عندهم انه لا موازنة بين الحسنات والسيئات فاذا ارتكب كثيرة خلد في النار ولو كانت له حسنات كالجبال لمذهب الخوارج؟ قال ومذهب الصحابة والتابعين وائمه المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان لكن هذا الاستسقاء والاستشفاء والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته شو الشيخ بيقول أنه دل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله أن يطلب منه الشفاعة في الدنيا والآخرة فهو تكلم عن الأمر الإيه؟ الآخرة فالآن يتكلم عن أمر الدنيا وهو الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به صلى الله عليه وسلم وبغيره من أهل الصلاح يستثقي به الناس يعني يطلبون منه أن يطلب, الله أن يطلب من الله السقع يستشفعون به يعني يطلبون منه في حياته أن يدعو لهم يتوسلون به في الدعاء أن يطلبون منه أن يدعو لهم يقول بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم فكان توسلهم بدعائه والاستشفاع به طلب شفاعته والشفاعة دعاء طلب دعائه فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته التوسل بذاته في حضوره يعني كأنه هو وهو موجود أمامه يتوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو غائب لأن الذات موجودة سواء كان حاضرا أو غائبا أو بعد موته صلى الله عليه وسلم يقول مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين في عندنا قسمين في مسأله التوسل بالذات معنين محتملين أنه يقسم به على الله يقسم بذات النبي على الله ودأ اشد أنواع التوسل بالذات منعا لأن القسم بالمخلوق محرم وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا فلا يجوز أن يقسم به عموما ولا على الله عز وجل بل لا, يحرم لا يحرف ولا يقسم إلا بالله الأمر الثاني أن يسأله بنفس ذاته لا بدعائه يقول اسألك يا ربي بالنبي بجاه النبي بحق النبي بذات النبي إلا ما تقول لواحد اسألك بالقرب التي بيني وبينك يعني إيه انت بتحلف عليه بالقربة بالرحم لا انت بتسأله بسبب ليه القربة говорит بتقول له بسبب القربة التي بيني وبينك رأي هذه القربة يقول له أسألك بالجيرة التي بيننا بالصداقة التي بيننا انقصد الحالف لا يروز انقصد السببية فده امر مشروع في ذلك اما انه بيقوله بالقرابة الله واتقوا الله الذي تسألون به والارحام السببية هنا مشروعة هل نقول طب واحد بيسأل ربنا عز وجل بذات الرسول على انه سبب يقول له ايه العلاقة بين اجابة دعائك وبين سببية ذات الرسول وجسد الرسول او منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تسأل بحاجة لها ايه لها اثر في اجابه الدعاء هو اللي بيتوسل ما غرضه ان يجاب ايه دعاءه ايه اثر ذات الرسول في اجابه دعائه انت لازم يكون لك حاجة انت تتوسل بحبك للرسول صلى الله عليه باتباعك للرسول تقول يا رب اسالك باتباعي لنبيك بحبي لنبيك بايماني لنبيك بان تتوسل بعمل يقتضي الاستجابة ايه لك أما ذات الرسول ايه اثر ذات الرسول في اجابه دعائك انت الرسول له جاه عند الله ايه اثر هذا الجاه في اجابه دعائك الا انك تقول ايماني بجاه الرسول او حبي للرسول معانا كده طب ينفع نقول ايه اثر دعاء الرسول في إجابة الدعاء طبعا لدعاء الرسول اثر عظيم اليس كذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دعا الله فهو صلى الله عليه وسلم قد شفع لك دعا لك وإجابة دعوته أقرب أضعف مضعف من إجابة دعوتك وحدك فأنت لو دعوت الله وهو دعا لك هذا أقرب لذلك نقول المشروع في ذلك هو إيه التوسل بدعائه أو التوسل بحبه واتباعه والإيمان به فيكون التوسل بالعمل الصالح أما التوسل بذاته فقط فهذا لم يكن مشهورا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولذلك نقول على الراجح أنه بدعم يقول فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين بل عمر بن الخطاب ومعاويه بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان لما اجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا غير قبره بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد كالعباس وكيزيد يزيد بن الأسود إن معاوية رضي الله عنه قال قم يا يزيد فادع الله عنه وعمر رضي الله عنه قال اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا واننا نتوسل اليك نبينا يذكر وحده يقول بل كانوا يصلون عليه في دعائهم يصلون عليه لانه مستحب ان الدعاء تذكر فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض الأحاديث رغم ما فيها من مقال أن الدعاء معلق بين السماء والارض لا يرفع حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستدل لمشروعيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام عجل هذا ثم أمره أن يصلي عليه لأن على الله ثم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم يسأل، فيستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء وثابت عن الصحابة في قنوت رمضان أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء ويدعون بعد ذلك. يقول وقد قال عمر اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا. فجعلوا هذا بدلا عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ نسألك بجاه نبيك نسألك بحق نبيك نسألك بذات نبيك نسألك بنبيك كان ممكن يقولوا تركوا. يقول ونحن ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به احنا قلنا درجتين درجة القسم انه بيحلف به بي على ربنا بيحلف به بي. والتاني انه بيسأله به كسبب فيقول نسألك او عليك بنبيك نسألك او نقسم عليك بنبيك نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس نحن نقول بقى وجه الاستدلال هنا من أقوى وجوه الاستدلال وهو أن ترك الصحابة لهذا النوع من التوسل بالذات والجاه وهو كالإجماع منهم لأن الصحابة رضي ولا واحد قال له عمر لماذا يا عمر نترك التوسل بنبينا عمر بيقول أستحضر إن كنا نتوسل إليه بنبينا طب ليه ما استتوسلتش الآن بنبي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا التوسل بالذات إذا كنا نتوسل إليك بنبينا يعني بيه بدعاء نبينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعاء العباس وهذا وإلا فلو كان بالذات فالذات موجودة وعند القبر كان يمكنهم أن يستشفيعوا به عليه الصلاة والسلام لالدرجة الثانية من الدرجات الترسل غير المشروع انه هيقول يا رسول الله استسق لها لنا ادعو الله لنا بنقول ان هذا كالاجماع منهم لانه هو لم ينقل قط لم سرح مش من لانه على ترك والثاني بيقول ما وردش او بيجيب احديث ضعيفة في ورد ولكن طالما لم يثبت حديث صحيح في انهم فعلوا ذلك او ان أحد من الصحابة اشار على عمر او على غيره ان يفعل ذلك فلذلك نقول وهو كالاجماع منهم مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع انه كان ممكن يقولهم كان ممكن كانوا مستحضرين مش ناسيين كانوا مستحضرين مش ناسيين فلماذا تركوه في مقتضي لذلك انهم محتاجين للسقيا؟ نعم في هناك مقتضي لذلك ومع ذلك تركوه وفي امر من امور العبادات يعني في ممكن حاجات يكون الرسول صلى الله عليه وسلم او الصخبه تركوها مع ورود المقتضي لها وانتفاء الموانع بس في امور العادات تركوها لانهم مش محتاجينها أو تركوها لأجل أنها لم تكن موجودة لكن ينفع نقول في عقيدة أو عبادة كانتش موجودة يميهم ودلوقتي بقت موجودة لأن العبادات أصلها لإيه التوقيف والأصل فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا أمر نبي ولا يتصور أن يكون الرسول على عن عقيدة من العقائد ولذلك القضية دي قضية الترك في مقام العبادات والعقائد وكذا الأخلاق دي كلها أمور تدل على أن الترك هو السن مع عورود المقصود وانتفاء الموانع. طب ليه أن مع عورود المقصود وانتفاء الموانع؟ لان في هناك أمور تعبدية كان هناك مانع منها في حياة النبي عليه السلام. والسلام. زال المانع بعدها. بعدا. سؤال إيه قديس صلاة التراويح. التراويح كانت في زمن النبي عليه السلام والسلام لا يواضب عليها النبي عليه الصلاة كل يوم. على امام ويجمع الصحابة على الصلاة خلفه انما فعل ذلك اياما وتركه ما المانع قال خشت ان تفرض عليكم فلما علمنا المانع وزال شرع لنا ان نجتمع كل يوم على صلاة القيام في رمضان جماعة بامام واحد فليس الترك هنا سنة بل الترك هنا كان لمانع في أمور متعلقة بالعبادات من هذا الباب لم يكن لها مقتضم مثل جمع القرآن على طريقة واحدة في الكتابة على مصحف واحد كان هناك لم يكن هناك مقتضم لأن القرآن كان محفوظا في الصدور ولم تتفرق الأم بعد ولم تتسع ولم يخشى أن تفترق في الكتاب فلم خشي ذلك لولود الأعاجم الذين دخلوا في الدين وجد مقتضى ان يكتب المصحف على نسخ واحد وهو متعلق بالعباد انه الناس يقرؤون القرآن من المصحف ففعله عثمان رضي الله عنه وجمع الناس على قراءة على كتابة وعطيقة واحدة في الكتابة وامر بحرق المصاحف ففعل عثمان ليس بدعة في امر متعلق بالعبادة لكن الاصل عندنا ان ترك الصحابة لنوع من العبادات او العقائد حتى مثلا علم الكلام طريقة علم الكلام في بنقول عليها بدعة لان الصحابة تركوها رضي الله عنهم مع أولود المقتضي وانتفاء الموانع وكذا في العبادات فهذا دليل على ان الفعل بدعة والترك سنة خلافا لمن زعم ان الترك لا يفيد شيئا على الاطلاق بعض المعاصرين يقول ان الترك لا يفيد شيئا على الاطلاق لان هي قضية الفرق من اهل السنة وبين اهل البدعة هي دي ان الصحابة ما عملوش كده والسلف ما عملوش كده المولد, المولد النبوي ومولد المشايخ وبناء القبور على مساجد على القبور ورفع القباب والأضرحة ونحو ذلك وكل هذا نقول ايه الصحابة ما عملوش كده رضي الله عنهم يقولوا طب الترك ده لا يدل على شيء نقول لهم لا الترك مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع في العقائد والعبادات يدل على ان الترك سنة والفعل بدع. الذي عليه أل أن الترك في العقائد والعبادات مع وجود المقتضي هو التقرب إلى الله عز وجل وانتفاء الموانع كخشية أن تفرض عليهم العبادة أو خشية المشقة عليهم دليل على مشروعيه الترك شد الفحول للشوكان فيه تفصيل لهذه المسألة تفصيل مهم لكن القضية في أن الترك في هذا المقام هو السنة لأن احتجاجون هنا على بدائية هذا النوع من التوسل مبني على ترك الصحابة له وإعراضهم عنه وما ولود المقتضي وانتفال يقول وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها اهل الحديث ولا ذكره احد من اهل العلم بالحديث فعن جاهه عند الله تعالى اعظم من جاه جميع الانبياء والمرسلين وقد اخبرنا سبحانه عن موسى وعيسى عليهم السلام انهما وجهان عند الله تعالى فقال يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجيها يعني له جاه له منزلة له مكانة عظيمة عند الله فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل فكيف بسيد ولد آدم؟ صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد نلوم السماء وماءه أشد ويضم من اللبن وأحلى من العسل ومن شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويتقدم هو إليها وهو صاحب اللواء آدم ومن دونه تحت لوائه وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا كما لما, لما اجتمعوا في ليلة الإسراء وخطيبهم إذا وفدوا ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وسلم الكلام الكثير جال الشيخ الإسلام عشان حدش يطعن فيه يقول له أنت بت بتنكر جاه النبي صلى الله عليه وسلم عشان لما يقول الحديث كذب انه يتوسروا بجاهي فان جاه عند الله عظيم يقول يجي واحد يقول انت كده تنكر جاه النبي دانت تنكبش النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كلام باطل النبي له جاه عظيم ولكن الكلام على السؤال بليه بالجاه يقول ولكن جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق فإنه لا يشفى عنده أحد إلا بإذنه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يردون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يعني لا يعتقدن أحد النجاح الرسول معنا عند الله عز وجل صلى الله عليه وسلم أنه له شيء من الملك أو أنه يدبر الأمر أو أن الله فوض إليه تدبير أمر الخلائق لا جاه النبي صلى الله عليه وسلم وجاه الأنبياء معناهم لهم منزلة عظيمة عند الله ولا يشفعون عنده إلا بإذنه لا يملكون شيئا أما المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب والله تعالى لا شريك له كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 قارين الإباء لكن لو استكبر فقط حتى يكفر بذلك استكبر على أمر الله الرد والإباء ربنا قال ابى واستكبر فالإباء الرد لشرع الله عز وجل يقول لم أكن لأفعل والإباء كأن يقول أنا خير من فلان أنا أعلى منه قدرا كما ذكرت لك الانفه في الترفع عن شيء والرفض له هات ايه مش قلت شو حياه القرابه يقول له ليه القرابه التي بيننا لو حياتي بقى خلص اه ماشي